والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوادثون الذين يدفون البدوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. <تصفيق> ثم جعلناه نطفة في قرار مكينه ثم خلقنا على قدم فخلقنا نلعب على فخلقنا فقاله عظاما فخلقنا قدم عظاما نلعب العظام قدم ثم نلعب خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وَإِنَّ عَلَاذًا بِهِ لَقَالِصٌ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيرٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ ۚ لَّتَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ ۖ وَمَا وشجرة تخرج من طول سينا تنبت بالدهن وصبغ للآكري وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا مُحَمَّدَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِن دِلَاهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِينَ كَفَوُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُجِيرُ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فترفصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون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 ثم مِن من بعدهم قرنا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من غَيْرُهُ غير أفلا تتقون فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم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 قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلا وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تسرى كلما جاء أمة رسولها جلبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاعِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُكُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فلحون فَدَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ فيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبلين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون هُمْ الذين هم من مُشْفِقُونَ ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشربون.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 بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجئرون لا تجئر اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعطابكم تنكسون, فكنتم على أعطابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أَمْ جاءهم ما لم يَأْتِ آباءهم الأولين أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَكَثُرُوا عَنِ الْحَقِّ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَمْوَاؤُهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلَّتَيْنَا هُمْ بِذِكْرِنَا فَهُمْ عَنْ ذِكْرِنَا مُعْرِضُونَ أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرافقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وتشفنا ما بهم من ضر للجوا في طريانهم يعمهون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 قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون فيقولون لله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 عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نجيك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون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 إذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ بَانَ سَابِقُهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن تَقَرَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَقَامِدُونَ وقالوا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا علينا وكنا قوما ضالين. ربنا ربنا علينا ربنا ربنا قوما ربنا ربنا ربنا منها ربنا فإن عدنا فإنا ظالمون قال فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ كان مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ربنا فَاغْفِرْ فاغفر لنا وارحمنا رَبَّنَا آمَنَّا لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخلتموهم سخريا حتى أَنْسَوْكُمْ ذكري وكنتم منهم تضحكون إِنِّي جزيتهم اليوم بما صبروا أَنَّهُمْ هم الفائسون قال كم لبثتم في الأرض عدة سنين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 لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلا أن قراب برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين